اه بعد لما ارتاحت روحي ليك وعرفت طعم الدنيا بيك مشيت خلاص وما قلتليش أ ن ا اعمليك تنساني ليه بالله عليك وانا قلبي حياته وروحه فيك وازاي هيجيله ح ب ي ب ي نور لو مش ل ق ي ك أ ن ا قلبي كنت بخاف ع ل ي ش ف ت ك معرفش جرانى ايه حبت وخلص ا ما حسبتهاش ولا قلت ليك كان حلمي ده ولا ك ا خيالي ي ر ت ح ت ولا بيرتاح ل ب ا ل ريحني وقلي ز ا ي البعد اقدر عليك